أو أحكام عقد الزلمة وما يتعلق به نمضي بتوفيق الله تعالى وعنايته في شرح هذا الكلام للشيخ خليل بن إسحاق في مختصره في, في مذهب الإنام مالك ونتناول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى الأمور التي يجوز فعلها لأهل الزلمة والتي لا يجوز فعلها والأمور التي ينتقض بها عهد الزلمة وكذلك نتناول الكلام عن أحكام الهدنة وأحكام فك الأسرة أما من حيث الأمور التي يجوز ليهل الظلمة أن يفعلوها أو لا يفعلوها فقد أشارها المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنها ما يجوز للعنوي والصلحي فعله والعنوي نسبة إلى الأرض التي فتحت عنوى أي بالقوة والصلحي نسبة إلى الأرض التي فتحت صلحا على نحو نحونا أشارنا إليه الدرس السابق, السابق فقال رحمه الله وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا ترم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرفتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمسجدة أعظم ومنع ركوب الخيل والبغال والسرود وجادة الطريق وألزم بلفس يميزه وعزر لترك الزنار وظهور السكري ومعتقده وبسط لسانه وأريقة الخمر مكسر ناقوس أولا الأشياء التي يجوز للإنسان العنوي أن يحدثها أو أن يفعلها يجوز له أن يحدث كنيسة في البلد التي فتحت عنوة والتي يقرر بها أهلها كذلك في البلد التي اختطها المسلمون يسكنوه معهم يسكنوه معهم إذا اشترك ذلك عند ضرب الجزية وينبغي أن يوفى له بهذا الشرط فإن لم يكن هناك شرط عند ضرب الجزية فيمنع هذا الرجل فيمنع أهل الذمة هؤلاء من أهدافه كنائستي. أما الكنائس القديمة، في ينبغي أن لا يتعارض لها بهد أو نحوه، سواء كان هناك شرط أم لم يكن هناك شرط. ولو قلنا وبعد ذلك تكلم المصنف عن مسألة رم المنهدم، يعبر عنها بقوله كرم المنهدم، ورم المنهدم هنا يذكر بعض شرائح المذهب. أن في احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون التشبيه فيه تشبيها تاما لنعنى أنه يجوز لهم ترميم الكنائس التي هدمت مع الشرط وليس مع عدمه. يعني إن اشترطوا أن يقوموا بترميم الكنائس التي تعرضت لهدم في سيجوز لهم ذلك. أن إن لم يكن هناك شرط فلا يجوز. الاحتمال الثاني أن يكون التشبيه تشبيها ناقصا وهو عدم الجواز أي لا يجوز لهم ترميم الكنائس التي ودمت حتى ولو كان هناك شرط بعض علماء المذهل يقول أن التشبيه الناقص أو الكلام الثاني أن التشبيه ناقص هو الذي هو الرابع في المذهل ويمكن أن يقال ما الفرق بين الإحداث والترميم قالوا أن الإحداث الترميم فيه بقاء الشيء على ما هو عليه فتجويز الترميم يوصل لهم إلى أغراضهم من بقاء الكنيسة على معي عليه بخلاف الإحداث فإن المسلمين فيه كأنهم هم المنشئون لها وإمام الدردير رحمة الله تعالى لا يذكر أن البلد التي اختطىها المسلمون مثل القاهرة لا يجوز إحداث كنائس فيها باتفاق لكن هذا كلام إمام الدردير رحمة الله تعالى عليه يقول أن ولوك مصر روح في إيمانهم وحبهم الثاني مكنوهم من ذلك وهذا كان في عصر الإمام الدردير إن حكام مصر مكنوا أهل الزمة من إحداث كنائس جديدة وهو يخالف ما عليه المذهب أيضا يجوز هذا بالنسبة لما يجوز فعله للإنسان الذي فتحت أرضه عنها أما الصلحي فجوز له أن يحدّد كنيسة في غير بلد مشتري، ويجوز له ترميم المتهدم من الكنائس القديمة، سواء كان هناك شرط أو لا. ويجوز للصلبّي أيضا أن يبيع عاصفة الكنيسة أو حائطها، بخلاف أرض العنوة فلا يجوز لهم بيع شيء منها. والعاصفة هي كل بقعة بين الدور وسعة ليس فيها بناء. ووجه الزواج هنا من المعقول أن جميعها سيء لله تعالى على المسلمين أما حدوث ذلك في أرض العنوى فليس لهم ذلك لأنها أصبحت وقفا بالفتح. بعد ذلك يشير المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى الأشياء التي يمنع منها أهل الزمة ونحن هنا قد سربناها في حوالي عشر نقاط أو أكثر والحقيقة نلفت نظر إخواننا الطلاب وأبناءنا الطلاب إلى هذا الكتاب النفيس والقين للإمام ابن القيم الكتاب المسمى أحكام أهل الذمة الذي أجاد فيه وأفاد رحمة الله تعالى عليه وأكثر من الكلام عن كل الأحكام المتعلقة بأهل الذمة من الأمور التي أشار عليها المصنف فيما يمنع أهل الذمة منه سواء كانوا أهل عنوى أو أهل صلف أولا يمنع العنوي والصرفي من ركوب الخير النفيسة والبغال النفيسة والركوب في السروج حتى ولو على الحمير بل قال إنهم يركبون على الإكاس لالبرزعة الصغيرة التي تجعل تحت البرزعة الكبيرة ويمنعوا أيضا من الشيء في وسط الطريق إذا لم يكن خالياً، ويجب إلزامهم بلبس مغاير لذيل المسلمين حتى لا يتشبهوا بهم. وأهم ما يميزهم هو النار، والنار هو شيء يشد به الوسط علماً على الظلم. لذلك قالوا إن ترك لبسهم ترك لبسهم للنار يوجب عليهم التعذيب. اللبث المغاير لأهل الزمة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وإنما بدأ فعله في, في عهد سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه وبداية أمره أن خالد بن عرفة أنير الكوفة جاءت إليه مرأة بن نصر وأسلمت وذكرت أنها فجاءة يضربها على النصر علية وأقامت على ذلك رينا فما كان من سيدنا خالد خالدنا الخطة إلا أنه قام بضرب هذا الرجل وحلق له شعره وصرق بينه وبين زوجته. فجاء هذا النصر واشتكاه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما سأله عن القصة أو سأله عن الواقعة فأخبره الواقعة فقال الحكم ما حكمت به يعني أنظر حكم من أنظر حكم سيدنا خالد بن عرفات، وكتب إلى الأمصار أن يبذوا نواصيهم ولا يلبسوا لبس المسلمين حتى يعرفوا من بينهم. وهذا كان من سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه أن يميز أهل الذمة بليبس مغاير لليبس المسلمين. ونبي صلى الله عليه وسلم في هذه في سن الفترة أمرنا بمخالفتين. الليحة والشوارب ونحو ذلك كما هو مبسوط في مواضع من الكلام عن أحاديث سنة الفترة من الأمور التي أشار عليها المصنف أو شراح المذهب استنباطا من كلام المصنف أن أهل الذمة لو أظهروا السكر وأظهروا السنزير وأظهروا الجهر بالقراءة قراءة تراتيلهم وأنجيلهم بين المسلمين لذمة أن لذمة أن يتم تعذيرهم حتى لا يفتون الناس عن دينهم. كذلك يعزروا إذا أظهروا معتقداتهم في المسيح عيسى عليه السلام أو غيره مما لا ضر فيه على المسلمين. يعني أظهر القول بأن عيسى ابن الله أو أن عيسى إله هذا الكلام ليس فيه ضر من على المسلمين من وجه نظر صلاح النذهب حينئذ قالوا لأن هذا الكلام هو معتقدهم وبالتالي المسلمون يعرفون أنه كلام باطل لا أصل له، استنادا إلى ما جاء في كتابنا وفي شنة نبينا صلى الله عليه وسلم من بطلان ذلك وبالتالي فلا يعد هذا ناقضا لعهد الزمة ونما ينبغي عليهم أن يعذروا بذلك من الأمور أيضا التي يعذر فيها أهل الزمة برس على المسلمين أو بحضرة المسلمين وبصت اللسان هنا عام من أن يكون سبا أو شبما أن السب أو شبن له حكم بصت لسانه أنه تتاح له الفرصة أن يتكلم في حق مسلم أو لا يحترم الحاضرين من المسلمين أو لا يحترم الغائبين من المسلمين هذا التباصل يفتح مجالا لإهانة الدني للمسلم والله سبحانه وتعالى يعرفنا والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن يكون الإسلام عاليا بحيث يعلو ولا يعلى عليه كذلك لو أظهر الزني الخمر يعذب، وإذا أراقها لهم المسلم فلا يضمن لهم شيئا فيها ولكن لو لم يظهرها وتدخل مسلم بيت زنيا وأراق الخمر فأنه يضمن لأن هذا نوع من التعتيف ولو حمل الزمني الخمر من بلد إلى بلد يعذر أيضا مثالة الخامس لو شربوا الخمر في بيوتهم ولم يظهروها لنا لا يجوز لنا أن نقتحم عليهم بيوتهم ونريق خمرهم لو حدث ذلك لازمنا أن نغرم قيمة ما أرقناه لكن لو أظهروا في الشوارع والطرقات والميادين ونحو ذلك وأرقها المسلم فإنه لا يغرم شيئا ولكن إذا قام المسلم بكسر أنية الخمر الخاصة باليهود والنصارى فأنه يعرم ثمن الإناء لأن الإناء مملوك أو ملك له احترامه ولا قيمته لكن الخمر ليست لها قيمة وليس لها احترام من الأمور التي يعذر فيها أهل الزلمة أيضا إظهارهم ضربا الناقوس. وإظهار الصليب في أعيادهم أو استفقائهم ويجوز للمسلمين حينئذ أن يفشروا صليبهم أو يفشروا ناقصهم ولا غرم عليهم مما يمنع منه أهل الزمة أن يتكنوا بالكنة أو أن يكنهم يتكنوا بذلك أو يكنهم المسلمين بذلك لأن الكنية سيهن من التعظيم والإكرام ويمنع أيضا من تشيئ الجنائز الخاصة بهم بالشكل الذي نشيع نحن به جنائزنا لأن هذا فيه نوع من الإكرام أيضا كذلك يمنع من الزنا لكن لو تزوجوا أمناتهم أو تزوجوا بناتهم واستحلوا ذلك لا يمنع منهم والحقيقة أبناءنا الطلاب وإخواننا الطلاب أن كل هذه الأمور مرضها إلى الدلة التي ينبغي أن تلحق بهم ولذلك الأمين ابن القيم رحمه الله تعالى عليه يستدل بقول الله تعالى في سورة المجابلة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يقول رحمه الله وجملة الأمر, وجملة الأمر أن ينتهي فيهم إلى قوله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يعني كل هذه الأشياء مرضها إلى الذلة والصغار التي ينبغي أن تلحق بهم والرسول صلى الله عليه وسلم يشير لنا فيذكر في لنا في الحديث الشريف المروي عند الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق صب الروهم إلى أضيق هذه الأحكام إخوان الطلاب قالها الفقهاء وعملوا بها ونفذوها وحسوا الناس عليها في زمن كانت للمسلمين فيه شوكة وكانت لهم منعة وكانت لهم قوة يحترجون بها من عدوهم ومع تعاقب الأزمان والعصور اختلت تلك الموازين وأصبح أهل الزمة في بعض البلاد لهم شوكة وقوة بحيث استهانوا في كثير من الأمور بحرمات المسلمين واستهانوا بالآدال العامة ومعرصوا ما يحلو لهم في الليل والنهار على مرأة ومسمع من المسلمين حكاما أو غير حكام تكلم المصنف بعد ذلك عن الأمور التي ينتخذ بها عهد عهد عقد الزمة وهذه الأمور تحدث منهم بقول أو بفعل، يترتب عليها أنهم ينتقلون من كونهم زبنيين إلى كونهم محاربين أصليين وهذه الأمور التي تقع منهم ينظر يعني يترتب عليها أنهم ينتقلوا إلى كونهم حربيين والحربيين ينظر لمن فيهم بالقتل أو المنة أو الفداء أو الأسر أو ضرب الدجين جملة النواقد التي ذكرها المصنف سبعة نواقد بعضها أفعال وبعضها أقوال ذكرى عن مصنف رحمه الله بقوله وينتقد بقتال ومنعجزية وتمرد على الأحكان وبغصب حرة مسلمة وغرورها وتطلعه على عورات المسلمين وسب نبي بما لن يكفر به قالوا كليس بنبي أو لن يرسل أو لن ينزل عليه قرآن أو تقوله او عيسى خلق محمدا او مسكين محمد يخبركم انه في الدن ما له لم ينفع نفسه حين اكلته الكلاب هذه الاشياء السبعة نريدها لكم على النحو التالي اولا اذا قاتل الدني مسلما بدون وجه من وجوه الحق ككونه الحق به ظلما مثلا فإن الزمّي بذلك قد نقض عقد الدمّه، وذلك لمنافات القتال للأمان والتأمين، وبالتالي يسقط عنهم أو تسقط عنهم الحماية والدفاع الذين كفلاهما لهما الإمام في جار المسلمين. لكن لو أن الزمّي قاصر للمسلم دفاعا عن حق أو دفعا لضمّ ألم به سلا يعتبر نوع فلا يعتبر هذا نوعا، فلا يعتبر هذا نوعا. من نقض العهد وانما يعتبر من الدفاع عن النفس ثانيا لو تمردوا على احكام المسلمين لان لم يكترثوا بها او لم يهتموا بها او لم يقيموا لها بالا واستعنوا على ذلك بجاه او منصب او استملوا اناسا من ذوي الجراء من المسلمين يخشاهم الحاكم على النفس او على المال او على الارض فحينا ينتقض عقد الذيه ويفقط ما كان لأهل الزلمة من الأمان الأمر الثالث انتناعهم عن ذات عزيزية وهذا أصل هانون جدا لهيث أنهم لو انتناعوا عن ذات عزيزية التي كلفوا بها أو أمروا بها من قبل الهاكن فإنهم بذلك ضد نقض العهد قياسا على مسألة عقد الصلح مع أهل الحرب على شروط الإخلال بهذه الشروط في عقد الصلح يستوجب نقض العهد أربعة لو أكره مرأة مسلمة على الزنا وإكره المرأة المسلمة هنا فيه نوع من التفصيل إذا كانت المرأة المسلمة حرة وأكرهها ذني على الزنا وقام بالزنا بها فعلا أو بالوطئ فعلا على سبيل الزنا أو للتصف فلذلك قد نقض العهد الذي بيننا وبينه لكن لو أن المرأة طاوعته على الزنا لم يكن بذلك ناقضا للعهد والنسبة لتقييد المصنف بالمرأة الحرة يخرج لنا اثنين اثنتين يخرج الأمة المسلمة ويخرج الحرة الكاثرة بالنسبة للأمة المسلمة لو زنا بها الزني طوعا أو كرها لا يعد هذا نقضا للعهد إلا إذا عاهد على ذلك صراحة بأن قال مثلا في العهد إن زنيت بمرأة أو إن زنيت بمرأة حرة أو أمة أو نحو ذلك فقد انتقد العهد يعني نص على ذلك في العهد الثانية الحرة الكافرة هذه إذا زنى بها الزني طوعا أو كرها لا يعد بذلك ناقضا للعهد سواء كانت من أهل ملته أو من ملة أخرى، كما لو زنا نصراني بيهودية أو اغتصب يهودي نصرانية. خمسة، التغرير بمرأة مسلمة في الزواج، يعني لو أن شخص، لو أن شخص من أهل الزلمة غرر المرأة المسلمة ودعا لها أنه مسلم وتزوجها وهي جاهلة بذلك. ثم تبين أنه غير مسلم، فإنه بذلك قد نقض العهد، وبالتالي ينبغي التفريق بينهما وينبغي محاسبته على ذلك النقض. لكن لو كانت تعلم بكفره وتزوجته، فلا يعد هذا نقضا للعهد. وفي, وفي, وفي, وفي نفس الحالة ذي يفرق بينهما. ستة، الاطلاع على عورات المسلمين. وهنا الاطلاع على العورات هنا المقصود به. اطلع العدو على أحوال المسلمين هي عملية التجسس التجسس صالح الغير في عصر منحالي لو تجسس أهل الزمة للصالح الغير وأطلعوا الأعداء على عورات المسلمين من حيث أماكن السلاح وأماكن الجيوش وتوزيعها ونحو ذلك فإنهم بذلك قد نقضوا عهد الزمة الذي بيننا وبينهم آخر شيء مما ذكره المصنف الشيء السابع هو السبب النري صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هامة نعاني منها أو يعاني منها المسلمون في العصر الحالي. فبعض أهل الدم قد يتعرضون للرسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال وأفعال من رسومات ونحوها ينشأ عنها إهانة أو سب للنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كانوا يعيشون في ديار المسلمين أو يعيشون في ديار غير ديار المسلمين كما حدث في ماركي منذ سنوات سب النرية سمى الله عليه وسلم من أهل الزمة يفرق فيه بين شيئين الشيء الأول إذا سب النرية بلفظ لا يكفر به الساب أي لفظ لا يقر الذميه عليه هذا يعد نقدا للعهد أما لو سببه بلفظ مكفر أو لفظ منا يقر عليه فلا يعد هذا نقضا للعرب ننظر مثلا لو قالوا إن محمدا لم يرسل إلينا إنما أرسل إلى العرب أو قالوا إن الله قد اتخذ شريكا أول جنف أو قالوا إن عيسى ابن الله أو نحو ذلك هذا لا يعد نقضا للعرب لأن الله سبحانه وتعالى قد أقررهم على ذلك وينبغي أن تصفتنا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يقرر على ذلك بمعنى إن كلامهم هذا صحيح لا ولكن هذه عقيدتهم التي ارتضواها لأنفسهم والتي قال الله عز وجل فيها في كتاب العزيز لكم دينكم وريدي فقرار الله عز وجل لهم عليها ليس معناه أنها حق أو أنها معلى صواب فهم لو سبوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه أمور لا يعد هذا من السبت لو قالوا إن محمدا لم يرسل لنا نعم هو لم يرسل له أو قال إنه أرسل إلى, أرسل إلى العربي فقط هذا شيء يقرون عليه لكن مما لا يقرون عليه لو قالوا إن محمدا لم ينزل عليه القرآن أو محمد ليس بنبي أو لم يرسل إليه أو أنه تقول القرآن من عنده أو قالوا مثلا إن عيسى أتحرق محمدا أو قالوا الأمثلة ذكرها المصطفى مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب يعني بذاء ولا بالله مما تصدر عن ألفناتهم القبيحة ينشأ عنها سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إخواننا الطلاب يكونون قد نقضوا العهد الذي بيننا وبينه وإن كان إمامكم رحمة الله تعالى عليه في العبارة الأخيرة بالذات عبارة مسكين محمد يخبركم النهضة الجنة ما له لم ينفع نسه إذا كانت الكلاب تأكل شاقه الإمام ملك رحمة الله تعالى عليه يقول إن هذا الرجل تضرب عنقه يعني من قال هذا الكلام تضرب عنقه ولا ياذو بعد أن تكلم مصنف عن هذه الأشياء شرع يتكلم عن حكم قتل الزمي بناء على ما فقال رحمه الله وقتل إن لم يسلم وإن خرج لدار الحرب وأخذ استرق استرق إن لم يظلم وإلا فلا كمحاربته وإن ارتد جماعة وحاربه فكالمرتدي كلمة المصنف وقتل إن لم يسلم هذه لبعض العلماء من علماء المذهب أو من شراحي المثل يرجعها إلى سهب بن نبي صلى الله عليه وسلم فقط يقول إن سهب بن نبي صلى الله عليه وسلم من أهل الزمة يقتل إن لم يسلم. بعض العلماء يرجعوها إلى بقية الأمور السبعة، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم القفل في حق متعين بلا خلاف النقل، لكن فعل بقية الأمور الأخرى الإمام مخير فيه بين الأشياء الخمسة التي ينظر فيها في الأسرة، يعني إما أن يقتله أو يمتن عليه أو يفديه أو يأسره أو يضرب عليه. إنجيلي على نحو ما هو معروف في الأسرة. بالنسبة لسبب النبي صلى الله عليه وسلم لنا عندها وصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كعبد بن الأشرف. لعنة الله تعالى عليه. والقصة مشهورة ومعروفة في حديث الإمام البخاري وفي حديث الإمام مسلم عن سفيان عن عمرو. سمعته جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب من أشرف فإنه قد آذ الله ورسوله وكان كعب دعناه الله قد ذالغ في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم للقوش وضي السعلي وضي التحريد فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله أن أقتله قال نعم قال أذن لي فلا أقل قال أقل فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعته قال وأيضا والله لا لتملنه قال إنا قد, قد اتبعنا الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره قال وقد أردت أن تسلفني سلفا قال فما ترهنني قال ما تريد قال ترهنني نشاؤكم ترهنني نساءكم. قال أنت أجمر العرب أن رهنك نساءنا قال له ترهنوني أولادكم قال يسب ابن أحدنا فيقال رهنا في وسقين من تمر ولكن أرهنك اللأمة يعني السلاح يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسيدنا محمد بن مسلم في أن يقول ما شاء على سبيل الخديعة للملعون كاب بن الأشرف فدار بينهم هذا الحوار الوارثي صحيح مسلم. فقال نرهنك اللأمة يعني السلح قال فنعم ووعلوا أن يأتيه بالحارس وأبي عكس بن جبر بن الميش قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان. قال غير عمرو. قالت لهم رأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم يعني زكته استشعرت أن مجيئهم فيه خطر قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد إني, إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم هذه الطريقة اللي سيدنا محمد المسلمة أعطانا على سبيل الإشارة لهم لقتل كعب قال فلما نزل نزل وهو متوشح فقالوا نجد من ريح الطين قال نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب قال فتأذن لي أن أشم منه قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود قال فاستمك من رأسي ثم قال دونكم قال فقتلوه انتهى الحديث حديث الإمام مسلم أو رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى والحقيقة أبناءنا الطلاب إن قضية قتل كعب بن الأشرف هذه من القضايا التي أثار بعض السفهاء شبهة فيها الإمام الوقدي رحمة الله تعالى يحكي عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال قال مروان بن الحكم هو على المدينة وعنده ابن يامين المضري كيف كان قتل ابن الأشرف يعني الشبهة وقعت, وقعت في عاد سيدنا مروان بن الحكم يوم كان وليل على المدينة وكان عنده شخص يسمى ابن يانين النضري. ومروان يسأل كيف كان قتل ابن الأشرف فقال ابن يانين كان غدرا يعني أراد ابن يانين أن يطرح هذه الشبهة على رؤوس الأشرف وكان محمد بن مسلمة جالس جالس محمد بن مسلمة هو الذي قتل سعد ابن الأشرف وهو شيخ كذير فقال يا مروان أيقدر رسول الله عندك والله ما قتلناه إلا بأن رسول الله والله لا يؤذيني وإياك فكف بيت إلا النسجد وأما أنت يا ابن يانين فلله علي إن أفلت وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك فكان ابن يانين لا ينزل في بني قريضة حتى يبعث رسولا ينظر محمد بن مسلمة فإن كان في جعب ذياعه نزل فقد حاجته وإلا لم ينزل فلينما محمد في جنازة وابن يامين بالبقية فرأى محمد نعشا عليه جرائد رطبة لمرأة جاء فحلو فقام إليه الناس فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما تصنع نحن نكفيك فقام إليه فجعل يضربه بها جريدة جريدة حتى كثر ذلك الجريدة على وجهه ورأسه حتى لم يطرق به مصحا ثم عصله ولا صباح له ولا صلاح يعني ولا قوة به ثم قال والله لو قدرت على السيف ضربتك به وهذه الشبهة أثيرت في هذا العصر وأثيرت بعد سنوات من بعض المستشرقين قالوا إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكعب من أشرف كان قتل غدر. ولكن الحقيقة أنه لم يكن قتل غدر وإنما كان قتلاً لأن كعبا قد أذى الله سبحانه وتعالى وأذى رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى لو أن الذمية خرج إلى دار الحرب مشهور نذهب أن الذمية لو خرج من دار الإسلام إلى دار الحرب لغير مظلمة اللح قطه يعتبر ذلك الخروج نقض للعرض وبالتالي فمن حقنا لو أخذناه. يعني أدركناه أن أخذه رقيق وإن كان الإمام يخير فيه سباقية وجود الخنسة التي تقدم ذكرها إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه مص على الاسترقاق لرد قول في المذهب وهو قول الأشهد أنه لا يسترق وجهة نظر الإمام الأشهد أن الحر لا يعود إلى الرق أبدا ووجه القول المشهور أن الحرية لم تثبت له بعكاقة من رق متقدم فلا تنقض وإنما ترك على حاله من الجزية التي كانت عليه آمنا على نفس يوماله في بلاد المسلمين نظرا لما بذله من جزية لكن لو كان القروج لأجل الظلم ألم به ولو بشك ثم أخذ فانه لا يسترق ويصدق في دعواه الظلم لكن لو حاربنا وكذلك لو حاربنا في دار الإسلام ولم يظهر الخروج على عقد الزمة فحكمه حكم المسلم المحارب وهذا لا يعبد نقضا لعهد الزمة أو عقد الزمة المسألة الأخيرة تتعلق بعقد الزمة وهي عدة الكافر بعد إسلامه والحقه بالمحاربين لو أن جمعا من الكفار مثلا أسلموا وارتدوا للكفر وحاربوا المسلمين ثم قدرنا عليهم فنحكم فيهم بحكم المرتدين من المسلمين لا بحكم الكفار الذين نقضوا العهد الصغار يجبرون على الإسلام من غير قتل الأموال لا تؤخذ ولا تسدى النساء على مشروع المذهب أما الكبار فيستتابوا ثلاثة أيام فإن تابوا قبلوا وإلا قتلوا إلي من يرى أنه تسدى الذرية وتقسم الأموال على حكم ناقلية من أهل الذنة ويرى أنه سيدنا عمر خالف في سيرة سيدنا, سيدنا أبي بكر الذين اتدوا من العرب في عهد أبي بكر صار فيهم أبو بكر رضي الله عنه بسبب النساء والصغار وجريان النقات في أمولهم لما تولى سيدنا عمر الخلافة نقض ذلك وصار فيهم سيرة المرتدين وخالهم من الرقي وردهم إلى عشائرهم وإلى الجزيين بعد ذلك أبناءنا الطلاب نتكلم عن أحكام الهدنة. بالنسبة للهدنة أو المهادنة كما عبر عنها المصنف رحمة الله تعالى عليه نقول إن هناك لفظ تتعلق بالهدنة ونحوها. عن في عندنا لفظ الأمان والاستئمان والمهادنة والصلح والمهادنة والصلح والاستئمان والمعاداة هذه لفظ مترابطة. وتعتبر هذه الأمور موانع من موانع تتال الحربيين ومصنع يتكلم هنا عن الهدنة أو المهدمة ذاكرا لها الشروط المتعلقة بها لكن نحن لا بد أن نعرفها في البداية فنقول إنها أقض المسلم على الحربي على المسألة على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام وهذا هو تعريف الإمام ابن عرفة في حدوده المهادنة شرع بقول الله تعالى في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. المهادنة أو الهدنة نوع من الصلح المؤقت، يعني إيقاف القتال مدة معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلحة حربية أعقد هدنة بينه وبين قريش أو صلحا على مدة بينه وبين قريش. الشروط التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. هي الشرط الأول أن يتولى المهدنة أو الهدنة الإمام الأعظم أو النائب. بخلاف التأمين التأمين يرشح أن يتولى أي شخص مسلم الشرط الثاني أن تكون الهدنة لأجل مصلحة تعجلي مع مقتالي مطلقا أو عجلي مع مقتال في وقت معين أو تكون بغرض إعادة التقام الصفوف وتسليح الجيش فإن لم تكن هناك مصلحة بأن يكون المسلمون هم الغالبون، في هذه الحالة لا مجال لعقدها. الشرط الثالث أن أن يخلو عقد بالهدنة من شرط سياسي وإلا لم يوجد. كما لو اشترطوا مثلا أن يبقى المسلمون أسر بأيديهم، أو اشترطوا أن تكون هناك قرية للمسلمين خالية منهم، أو أن يحكموا بين المسلمين قريبا. فكل هذه الشروط شروط ثاسدة لا ينبغي أن يجابوا إليها الشرط الرابع عدم زيادة الهدنة عن المدة التي تحتاجها التي تقصدها الحادث والمدة الهدنة مرجعها إلى اجتهاد الإمام والفقاء ليون فيها خلاف طويل يعني مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن الهدنة ليست لها مدة محددة يجوز جزء أن يهاجم الإمام ثنة واثنين وثلاثة لكن ويصل الأمر إلى عشرة فتقدرها يعود إلى اجتهاد الإمام وإلى الحاجة التي يحتاجها المسلمون حسب الحالة في ذلك الوقت الإمام القشير رحمه الله تعالى عليه يقول إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي أن لا تبدأ الهدنة سنة وإذا كانت القوة للكفار جاد مهادنتهم عشر سنين ولا تجوز الزيادة وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه يرى أنه لا ينبغي أن تتجاوز الهدنة عشر سنين نظرا لجال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المستحدث في المذهب أن لا تزيد على أربعة أشهر لاحتمال حصول زيادة قوة المسلمين أو نحو ذلك يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه مبينا أحتام الهدنة وللإمام المهادنة لمصلحة إن خلا عن كشرط بقاء مسلم وانبنال إلا لخوف ولا حد وندل أن لا تزيد على أربعة أشهر وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء وإن برد رهائنا ولو أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا المثنث حينما يقول أو حينما قال وإن بمس احتمل بعض شراح المذهب أن يعود هذا اللفظ إلى أمره الأمر الأول أن يعود إلى مفهوم قوله إن خلع عنك شرط كبقاء مسلم ويكون المعنى حين أذن إن تضمن عقد المهادنة شرطا فاسدا لم يجر حتى ولو كان الفساد بسبب التزام مال ندفعه للكفار. الاحتمال الثاني أن يكون عائدا إلى مفهوم قول المصنف لمصلحة وعليه سيكون المعنى فإن لم تكن مصلحة لم تجز المهزنة وإن على مال يدسعه العدو لنا اعنالا لقول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركوا أعمالكم ومسألة إجراء عقد الهدن على نفسها نظر بين فقراء المذهب وغيرهم في المذهب هناك من أجازها, من أجازها وهناك من منعها اليمان المازلي مثلا يرى أن الإنمام لا يهادم بإعطائه مال لأن هذا عكس مصلحة مشروعية أخذ الجزية منهم إلا بضرورة التخلص منهم كخوف استيجائهم على مسلم يعني دفع المال يكون للضرورة فدفع المال لا يجوز لكن بعض الفقهاء النظر يرون أن دفع المال للضرورة جائز واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاطت القبائل بالمدينة المنورة استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في بذل ثلث السمار للمشركين لما خاف أن تكون الأنصار قد ملت من القتال، فلما استشار أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا إن كان هذا من الله تعالى سمعنا وعطانا وإن كان رأيا سما أكلوا منها في الجاهلية تمرة إلا بشراء أو ترى يعني يا رسول الله لم يستطيعوا أن يأكلوا شيئا من سنار المدينة في جاهلية إلا بيأحد شيئا إما أن يشتروه أو يأكله كإكرام للضيف فكيف هو قد الله تعالى بالسلام فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على قتال تركهم بعد فقال ماذا يقول: لو لم يكن الإعطاء جائزا لما عند الضرورة لما شاور فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالطبع عندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطين هذا الحديث يعمل به في كل صغيرة وكبيرة من الشروط وبالتالي يجب الوفاء بالشروط التي عقدها الإنام في الهدنة إلا في حالة استشعار الخيانة لو الإنام استفع منهم الخيانة أو ظن أنهم سيخونون أو بدت منهم دوالر الخيانة في نائز يجب نبذ هذا العهد ويطرح ولا عبرة به ولا يكتفد من بذلك بل ينبغي عليه أن ينزرهم ويعلمهم بأنهم لا عهد لهم وأنهم سيقتلوا ولا يرد هنا في الأذان استشكال بأن العهد متيقن فكيف ننقضه بخوف مضمون لأنه يقال أن ظهور آثار الثيانة وذلائلها ينبغي عندها نبذ العهد قشعة الوقوع في التهلكة بالتنادي في هذا العهد لكن لو تحققت الخيانة وجب نقض العهد بلا انزاف من الأمور التي ينبغي على الإيمان أيضا أن يبتزن بها في الشروط رد الرهائن الرجال رد الرهائن من الرجال لأن بعض, بعض الناس قد تتوهم أن رد الرهائن ليس داخلا في ذلك فلو اشترطوا علينا أن نرد إليهم من جاءنا من الرجال مسلما وجب علينا أن نفي لهم بذلك وهذا واضح من سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رد أبا جندل ابن شهيل ابن عمر في وقعة صلح الحديبية والواقعة معروفة لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون عقد الصلحي وكان شهيل ابن عمر عنيفا في محادثته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابة رصيب الله صلى الله عليه وسلم وفي شروطه الجائرة نحن عارفين القصة لما جلسوا يكتبوا هذا معاهد عليهم محمد رسول الله رفضها وقال لو علمنا أنك رسول الله لنا قتلنا وبدأ ينتقد البنود بند بند وهذه الشروط كانت شديدة على نفوس المسلمين وكان أكثر الناس هذا الأمر شدة كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه والشرط الذي كان فيه شدة على المسلمين هو إعادة من لجأ من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من لزأ من كريش مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير ابن وليه ينبغي على الرسول أن يغبى هذا الشرط هاجأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يذهب تارا إلى أبي بكر وقتارا إلى رسول ويقول ألافنا المسلمين أليس المشركين ألست رسول الله رسول الله نور الدنية في ديننا والرسول يقول له أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يجعني ويقول أبو بكر أشهد أنه رسول الله فسائد عمر كان يرى أن هذا الشرط في شدة على المجلمين وشاهد إرادة الله سبحانه وتعالى أن يأتي أبو جندل ابن شهيل ابن عمر يرصف في قيوده وجاء العسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ولما رأى شهيل ذلك قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك فرغنا من المناقش قبل أن يتيك هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلقت وأبو جندل ينادي يا معشر المسلمين ورده إلى المشركين يفتدون في ديني وفعلا قام النبي صلى الله عليه وسلم بربنا برب أبي جندل تحقيقا لماذا تحقيقا لشرط سهيل بن عمرو أو للشرط الوارد في الصلح وكان رد أبي جندل فاتحة خير حتى لأنه ذهب إلى مكان على ساحل البحر واجتمع معه بعض المسلمين لمن هربوا القريش وبدأوا يقيدون القريش حتى طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأقذهم وبعض العلماء يرى أن رد سعيد بن عمرو هذا خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينبغي أن يرد المسلمون إلى المسلمين وقالوا إن هذا منسوخ لقول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة سنبذئيهن على سواء إن الله لا يحب الخائنين قالوا ونحن نخاف على المردود يعني رأوا أن رد النبي لسيدنا أبي جندل هو خاصية أو هو منسوخ لهذه الآية الإمام القرش رحمة الله تعالى عليه يقيد الرد لنا إذا كان لنا عندهم رهاء وتمسكوا بهم فنرد إليهم رهائنهم أما إن لم يكن لنا عندهم رهائن أو لنا عندهم ولم يحدثوهم لرب رهائنهم فلنرد لهم أحب إذا كان الآثي من طرف المشركين النساء أسلمنا فلا يجوز الرب بأي حال من الأحوال إعمالا لآية المجابلة يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات لآية الممتحنة يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهادرات فانتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوا منا إلى الكفار لا هن حل لهم ولهم يحلوا لهم ولذلك المصنف اشترط أن يكون المردود رجلا لا مرأة فالمرأة لا ترد بأي حال من الأحوال إلا إذا ترتب على عدم الرد مفسدة أعظم من مفسدة الرد سحينا نعم نعمل القاعدة المعروفة إذا تعارضت نفسدتان روعي أعظم أمع ضررا بارتكاب تخف لهم بعد ذلك ختم المصنف الكلام في الباب الجزية عن الكلام عن سداء الأسرة فقال رحمة الله تعالى عليه وفدي بالسيء ثم دنار المسلمين ثم دناره ورجع لمثل المثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدن إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدونه إلا أن حرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به ويلتزنه وقدم على غيره ولو في غيرنا بيده على العدد إن جاهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يقم بيده وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب قولا فداء الأسرى واجب على الإمام وواجب على المسلمين حتى ولو كلفهم ذلك ماذا كثيرا قال الإمام القرطبي في قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أشارة فهدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليه الكلام للإمام القرطبي في سلاء الأثر واجب وإن لم يفقدرها من واحد فقال الإمام ابن خويز من دات تضمنت الآية وجوب فك الأسرة وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرة وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجمع والإمام الملك يقول واجب على الناس أن يفدوا الأسرة بجميع أموالهم وقال وهذا لا خلاف فيه لقوله عليه السلام فقه العاني الآية صريحة كما تقدم فاجتنبط لنا العلماء فك الأسرة والحديث صريح عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض فك الأسرة أو فداء الأسرة على هذا التفتيب أولا يجد فداؤه من بيت المال حتى لو ترتب على الفداء خلو بيت المال منه من المال إلا أن يخشى على المسلمين أن يستغل عدو على أرضه اسم اثنين إن عجز بيت المال أولا يوصل إليه او لم يكن هناك بيت مالي وقصر عن او كان هناك البيت وقصر عن الفداء يفدى من مال المسلمين ان عجز المسلمين عن فداؤه او باخلوا بذلك يفدى الاسير من ماله ان كان له مال وهنا قدم مال المسلمين على مال الاسير لان المصلحة في تعلق الفداء بمال المسلمين اشد منها في تعلقي بماله لان ذلك يحميهم على قتالهم للكفار مع ان تيسرهم من مال المسلمين اشد من تيسرهم من مالي وذلك لكونه اسير وإذا فدي الأسير بمال أحد من المسلمين شخص شخص أو جماعة يرجع عليه بمالة شعبه في حالات ثلاث هنا تقصيرها أولا إذا علم الفادي أو ظن أن الإمام لا يخدي الأسير من بيت المال ولا يجد ما يخديه به من مال المسلمين وفداه قاصدا الرجوع سيرجع على الأسير بمثل مثلي وقيمة مقومة لو علم أو شك أو ظن أن الإمام يخديه من بيت المال أو يجمع من, من المسلمين ويقوم بفدائه لي وفداه لقصد الرجوع فلا يرجع عليه لذلك لأنه محمول على التبرع به لو جاء لأن الإمام يلزمه أن يفديه بيت المال أو يجمع لهم من المسلمين ما يفديه لي أو يفدى من نالي وفداه لقصد الرجوع سيرجع إليه أيضا ويكون رجوع الفداء في الحالات التالية إن لم يكن الفادي بيت المال أو لا يقصد الفادي أحصدق على الأسير أو لا, لا يمكن خلاص الأثير إلا بهذا القدر فإن انتهت هذه الشروط فلا يرجع لشيء عليه يستثنى من ذلك كله ما لو فد الشخص شخصا من محارمه كما فدت الزوجة زوجها وهنا إن عرف أنه من محارمه أو أنه ممن من يعتق عليهم وأمره الأسير بأن يفديه فحينئذ يرجع عليه بما دفعه وإن لم يعرفه فإنه لا يرجع عليه بشيء وبالنسبة للثمن الذي يدفع دينا الذي يدفع لفداء الأسرة هو دين من الديون يقدم على بقية الديون أو هو أكل من بقية الديون. ولو قام شخص بفداء جمع من الأسرة كعشرة أسرة مثلا فدهم بناة أو بألف فإن المال يقسم عليهم بالتساوي حتى ولو كان فيهم الشريف والوضيع والحر والعبد والغني والفقير لكن هنا إذا كان العدو يدرك قيمتهم ويعلم أن هذا شريف يستحق كذا وهذا وضيع يستحق كذا فحينئذ يقسم الأمر على حسب الوضاعة والشرف والغنى والفقر والحرية ورق. ولو وقع نزاع بين الأسير والثاني، والأسير يقول أن نجف بغير شيء أو لم تفدني أصلاً أو فريتني بعشرة وقل فريتك بأكثر، فهنا بعض الفقهاء يرى الأخذ بقول الأشبه منهما عند الاختلاف في القدر، يعني الأشبه الحقيقة. فإن لم يشبه كلام أحدهما الحقيقة، يتحلف على ذلك. ويجوز في المذهب. أن يفتدى الأسرة من أيدي العدو بالأسرة من جيش العدو الذين من شأنهم القتال إذا لم يرضى العدو إلا بذلك ووجه الجواز من المعقول أن قتالهم مترقب وخلاص الأسارة محقق لكن الإمام اللخمي قيد الجواز إذا لم يخشى منهم سينخشي منهم ضرر حرم فلاؤهم به مسألة أن الأسير يفدى بالخمر أو الخنزير بعض العلماء قالوا بجوازها وقالوا أن صفت الفداء بها أن الإنم يكلف أهل الدمى بدفع ذلك العدو ويحاسب أهل الدمى بقيمة ما دفعوه عليه من الجزي وإن أبوا أن يبتزموا بذلك لم يجبر عليه ولو قام مسلم بفداء مسلم غير مسلم بخمر أو خنزير أو بقيمة خمر أو خنزير هل يرجع عليه بذلك أو لا يرجع قالوا إن كان الفادي مسلما لا يرجع بفهمة هنا على الأثير حتى ولو كان الأسير المفدي كافرا وإن كان الفادي ذنيا يرجع على الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر أو الخنزير لأن الخمر والخنزير لها قيمة عند من؟ عند الذني أما عند المسلم فليس لها قيمة وفي نهاية الكلام عن فداء الأسرة يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه هناك قولان في المذهب في الفداء بالخيل وآلات الحرب يعني لو أنهم المشركين طلبوا لفداء أثران منهم أخذ مقابل الفداء من الخيل أو من آلات الحرب كالسلاح ونحوها فإبن القاسم يقول أن بيع الخيل منهم والسلاح معصيه وبالتالي لا يجوز الفداء بالخيل أو السلاح اللي من أشهد يقول لا يجوز محل, القولين محل الخلاف في القولين إذا لم يخشى بسبب ذلك ظهور على المسلمين، يعني إذا كان سيعطاهم للقيب السلاح ثمن لفداء ظهور العالم مسلم وتفوق فخيناء ذن لا يبتلق في المدى بذلك أبناء الطلاب نكون قد انتهينا بتوفيق الله تعالى وعنجته من الكلام عن أحكام الفيزية وفداء الأسرة وأحكام الهدن حيث تناولناها في درسين على النحو المتقدم وصفق الله تعالى لنا يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته